وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يَوْمَ الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيره الجبال فكانت سرابا ان جهنم ما كانت مرصادا للطاغين ما ابا لا بفينا فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 فَذُوقُوا فَنَنزِعُ لَكُم إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا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 وََّ زِعَاتِ رَرقَ وََّ شِقاتِ نَشْطى والسَّاببحاتِ سَببحَا فَسَّابِقاتِ سَبق فَْمُدَبّاتِ أَمرى يَوْومَ تَجُفُ الراجِفَة تَتْبعه الرادِفَ قُلوبُ يَوْمَئِذٍ واجِفَ ابصارها خاشعه يقولون اننا مردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساحره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 ه كلَل إِه تكرَ فمَن شَذكرَ في صُحف مكََّمَة مَّرفوعة مطَهرَ بأَدي سَفرَ كر مِن دَرَ قتِن الإِسَانُ مَا أَكفَرَ مِ أي شيءَ خَلَقَ مِن نطُفَةٍ خَلَقهُ فقر ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَمَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا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 ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 هي صيرة وإذا الجّة أظفة.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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم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 كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم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 بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصان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 يعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق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 أَوْ حُمّ قَالُوا إِنَّهَا أُنَاءٌ لّضَالِّينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إ السماء شََّت وأذِنَت لِ رَبّهَا وَحُقَّت وَإِذاَا الأرضُ مُددةت وَأَلقَتْم فيِيهَا وَتخََّت وَذِنَة رَبّهَا وَحقَّد يا أيهَا الإِنسانَُ إكَ كَادحٌ إ رَبِّكَ كَد حَمفَمُناق.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 وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كان في أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إن إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَذَبَ بِهِ وَلَمْ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 لهُ جّ ت تجر من تحتها الأه.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 فيوم غُرإ سانُمَّ خُلقُ خُلقَ مم م إ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يومة بن السرائر فما له مِنْ قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقون فصل وما هو بالهزل إن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 فهَا عينْن جَِيَةٌ فيهَا, عين فيها صلرُ مَرفُووع وَكوابُ مَوْضُووع وَنماارِقُ مَصُْوفَة وَزَرَ بِّمَ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 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ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 الذين طعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمقصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقَالَ لَهُم رَسُول اللَّهِ نَا قَتََ اللَّهِ وَسُقِيهَا فَكَذذَّبُهُ فَعَقَرُهَا فَدَمْدَمَ عَيْهِم رَبُّهُم بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَّهَا وَلَا يَخَافُعُقُبَهَا بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ الرَّحيم والللِ إِذاَا يعشاء وََّ حَذاَا تَجلَّ وَماَا خَلَقَ الذكَرَ وَْيُمْفَ إِ سنعيَكُمْ ل شَتى فَأَمَّ مَنْ آقااتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَن يَصُِعون الصراح وَأََّ نَ بَخنَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالحُسْنَا فَسَن يَسِرُون وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فان جعلتكم نارا تلهى لا يصنعها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الا التقل الذي ياتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوفيظا بسم الله الرحمن الرحيم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 هدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم انم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب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 إ الذيينَ آمَن وَمِن الصَّانِحاتِ فَنَهُم أَجر النَّير مَمْنون فَمَا يُكَذذبُكَ بَعدُ بِالدينينأَلَي صَض اللههُ بِأَحكَمِ الحَكِمِين بِسمِ اللهَّهِ الرَّحْمََ الرحيم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 فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير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 ان ترونها عين اليقين ثم نتسن يومئذ عن نعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر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 كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقذة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم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 فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَدْلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا